بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون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 مشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير. فضل الشيخ الأستاذ الدكتور أمار عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا, برسلام. برسلام. برسلام. مرحبا بكم فرد الشيخ. في هذه الحلقة الجديدة. نعم. مع... بارك الله فيك. قبل أن ندف إلى موضوع الحلقة نتيجة اتصال المشاهدين والمستمعين به. وتلك أمانة علمية. أعتبرها كذلك. انقسم الناس إلى نوعين. النوع الأول يحب البرنامج ويعجبه هذا الأسلوب. وإن كان ترهيبا. ولا يتحدث عن الترهيب. يقول نحن كنا في غفلة واستيقظنا. أصبحنا نفكر في الكلام الذي نقوله. في الحركات. في الإشارات. في السكنات. في كل شيء في حياتنا. وهذا أصابهم بصداع وارتفاع في الضغط. والنوع الآخر صراحة يرفض هذا الأسلوب. يقول هذا ترهيب، ترهيب، ترهيب…. أي نتتتJI، أن تتimy to teach on عن الجنة، و أنت أت быстр�. ما رأي على ذلك الرائعين أعتقد الله رب العالمين، النبي صلي Almost to me, unto you رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعدぉ نحن ما رغبنا وما رهبنا، نحن عرضنا كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. اس Jung honestly… هذا في الأول س منطقة الأول، المنطقة الثاني،، نجح الفريق الأول تأتي لنا أن هذ Chong! بدأ يفكر قبل أن يتصرف. بدأ يفكر في كيف يرضي الله عز وجل. نعم. وإن كان أصابوا بعض من الضغط أو الصدع. فهذا الصدع وهذا الضغط في ميزان حسناتها. لأن الصدع لله وضغط لله. وحسبة لخوفه من الله عز وجل. نعم. وهذه هي الصور وهذه الآيات. وهذه المشاهد التي شيبت الحبيب المصطفى صلى الله عليه صلى صلى وسلم. وعاش الصحابة من أجلها. هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني. نحن نقول ان القران فيه ترغيب وترهيب نحن يعني بالله عليك يعني الارض المحشر انا اقول لك إنسان يربت على كتفك يقول تعالى ان شاء الله انت امن من مكر الله انت امن من عذاب الله أنت يعني ابن ناس لا لا لا لا ليس من من, من, من من اسلوبنا ان نعذبك يعني اولا هذا هو الحشر الذي يقف فيه الانبياء ليقول يا رب سلم يا رب سلم الملائكه الذين لا جريره لهم يا رب سلم يا رب سلم الروح جاءت منكرسه ثم نتحدث عن مشاهد يوم القيامة لندلف إلى الحديث عن النار وأهلها ثم إن شاء الله نختم بالجنة وأهلها هم باعتقد فضلتكم لماذا يرهبون ويخافون الاستماع إلى هذا الكلام لأن ربما إما لأول مرة قد سمعوا هذا الكلام أو أنه يقرأ القرآن ولا يدقق النظر يتدرب. في هذه الايات الموضوع الثالث يظن أن هذا الكلام للتريب للكفار فقط لا الكافر خلاص الكافر انتهى امره من المحشر ونحن نرزح تحت غفران الله ورحمته جميل ولكن هذا هذا مستقر في اذهاننا وهذا وهذا كلام خطير وبالتالي لا نفزع من يوم القيامه ولا نخاف وهذا كلام خطير. خطير وهذا كلام خطير يجب أن ننبه على الوجه الاخر سبحان الله يعني اذا كانت آيات الرحمه مثل آيات العذاب وايات الجنة مثل آيات النار ارض للمسا... خاصه بالكفار فقط لا لا لا خاصه وسبحان الله والعصاوا والمذنبون والذين عليهم ديون للخالق والمخلوق والذين ظلموا الناس والذين عثوا في الارض فسادا والذين احلوا قومهم دار البوار والذين خربوا المساجد وظلموا الدعاه اين يذهبون وهم انفسهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله وان كان وما يؤمن أكثرهم بالله الا هم مشركون اليست هذه سوره في, في ايه في يوسف اه يعني يؤمن بالله وخاف وهو... من المخلوق ولا يخاف من الخالق مرعوب من المخلوق ماذا يصنع الخائف من برنامجنا هذا لا إن شاء الله يعني ينتظر معنا وتدبر وينتظر ونحن نعرض آيات ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وسوف يرى خيرا إن شاء الله ولن نترك المشاهدين والمشاهدات إلا أن نصل بهم إن شاء الله إلى باب الجنة بأمر على الأقل بتاعه. بالحديث ثم بالعمل منه ومنا إن شاء الله, الله, الله فضلة الشيخ عمر عبد الكافي في اللقاءات السابقة تحدثنا عن المحشر من خلال فضلاتكم ووصلنا إلى تطير الصحف والحساب والميزان تمام اليوم الصراط نبدأ في حلقة الصراط, الصراط. الصراط. هذا ترتيب المنطقة الذي سيحدث ده تطير الصحف والحساب في والميزان في فيما في في نظن ذلك نعم بعد الميزان الصراط الصراط نعم كثير من الناس يتصور ان الميزان بعد الصراط لا, لا, لا يعني الصراط. هو يجوز الصراط لا لا لا لا الأول الصراط الصراط. يعني قد يكون هناك خلاف لكن هذا ما يعني ما استقراته من من الايات وما ورد في في الصحيح الصحيحه نعم اذا على بركة الله إلى نتجه الصراط. الى الصراط الى الصراط لنعبر ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الكرام معكم ومع الدال الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نجوز الصراط بمشيئه الله تبارك وتعالى مع الصراط نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدين الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى انتم ومستمعين الأعزاء عبر إذاعة الشريقة FM 94.4 انما كنتم في كل مكان أهلا بكم معنا ومع نرحب مجددا بدعي الاستميل كبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى والصراط احمد الله رب العالمين وأصد وأسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سبع عشرة مرة كل يوم على الأقل كل مسلم المسلمة يقف بين يدي الله ويقول اهدنا الصراط المستقيم. أقل يعني تذكر هذه الكلمة سبع عشرة مرة. إذا كنا محفظين على الصلاوات. نحن نتكلم للمسلمين وعن المسلمين. لأن الكلام واضح. نقاعد القواعد. للمسلمين وعن المسلمين. قضية ال الكلام عن الصراط المستقيم. من سلك الصراط المستقيمة في الدنيا سوف يعبر الصراط المضروب فوق جسر, جسر فوق جهنم فيما سوف نرى من أهوال فوقه سواء قولا هذا قول فقط لكن عملا مسألة لا تخطر على بالإنسان من يسير على الصراط المستقيم في, في الدنيا, الدنيا الذي وصفه الرسول لنا صلى الله عليه وسلم من خلال آيات الله وشرعه وسنته صلى الله عليه وسلم سار على الصراط في الاثر على الصراط يوم القيامه فنجح ان لم يسلك الصراط المستقيم في الدنيا واعوجت به السبل لن ينجو لن يجوز, لن يجوز. فلازم في مقدمات قبل الدخول على الصراط طب معذره في الدنيا صراط مستقيم وفي ها. الاخره صراط, فقط. صراط لا نقول صراط لا لا صراط هو صراط. صراط. صراط. يذهب تقريبا في التاريخ الى الحسين بن علي رضي الله عنهما نعم. قال له يا إمام إني مريض فضحك حسين وقال لست طبيبا قال لا ان مرضي دواءه عندك نعم. قال وما مرضك قال كلما أردت أن أتوب عدت إلى الذنب مرة أخرى جميل هذا واقع كلنا هذا, صحيح. كلنا هذا الرجل صحيح قال تريد مني دواء أو أكثر قال هاتي ما عندك قال عندي لك خمسة أدوية ما شاء الله النفع الأول فبها ونعمت إن لم يصلح لك فاخذ الثاني إلى الثاني يعني إلى الخامس فهمت. أعطيك دواء دواء والله عندك حساسية من الأول أعطيك الثاني إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملك صعب صعب, صعب, بقى. صعب بقى هذا دواء لا يصلح قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله كيف تتجرأ أتأكل من رزقه ثم تعصيه قال هذه أصعب من أختها صحيح قال إن أردت أن تعص الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. مستحيل أصعب ويصعب قال إن أردت أن تعص الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب صعب مستحيل قال إن أردت أن تعص الله وحشرت بين يديه يوم القيامة سألك عبدي لمع سيتني قل أنا لم أعصك يا رب قال عجبا اكون كذابا في الدنيا واكذب على الله في الاخره اشهد الله اني قد تبت اليه توبه خالصه مصلحه داعيا الى الله اذا هذا إطار الدخول على الله الخمسه أشياء مرة أخرى؟ ان اردت ان تعصى هذا كلام لكل واحد فينا إن اردت ان تعصى الله فعصيه في ملك غير ملكه لا. يعني انا اكون عندك واكسر في في في في في اغراضك وفي في اثاثك وفي اجهزتك اللي في البيت هل هذا فعل العقلاء ظهر الفساد في البر والبحر بما, بما كسبت ايد الناس, الناس. هكذا, هكذا الفساد يعني أن تسكن في مركه له وتعصي طبيعيصي في اذا اردت ان تعصي لا تاكل من رزق الله يعني انت تطعم ولدك بما اطعمك الله نعم تأمره امرا في امر في امر عصيق في كل امر ماذا تقول له اطرده لكن ما طردنا بعد من مركه الله والله عز وجل من رحمته يصبر علينا ويحل ولا يعاملنا كما يعامل بعضنا بعضا هو الحليم ستار يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويقبل حوبتنا ويغسل, ويغسل, ويغسل, ويغسل حوبتنا ويقبل توبتنا وأوبتنا فقال إن أردت أن تعص الله فأصيه في مكان اللي يراك فيه نعيد هذا ليس ممكن وإن أردت أن تعص الله ويجاءك ملك الموت فقال لا, لا داعي لله أن روحي الآن أنا ما تبت بحث وإن أردت أن تعص الله بين يديه يوم القيامة قلت يا رب يا الله أنا لا معه هذه قضية هذه ركيزة الأولى نعم. الركيزة الثانية والأربعة يستشهد عليهم أربعة أربعة يستشهد, يستشهد عليهم أربعة يوم القيامة في أربعة في الدنيا يستشهد عليهم أربعة يؤتى بأهل الأغنياء وأهل الغبطة أهل الفخامة وأصحاب الوجاهة سبحان الله ما صلوا ما صاموا ما اتقوا رب العباد ما شغلكم عن ذكر الله الغنى الغبطة القراسي أأنتم أغنى أم سليمان سليمان حجة هول. هذا سليمان ما شغله غنى عن ذكر الله عز وجل نعم العبد إنه أول ده أبو ده ده نعم ده هو. هو, هو أبو آه. سبحان الله آه. يعني آه. سبحان الله يؤتى بأهل البلاء لماذا لم تصبد لماذا لم تتقي لماذا لم ت البلاء والابتلاءات والمرض أنا... انت اكثر بلاءا من ايوب لا ايوب على 70 سنه عنده شلل رباعي سبحان الله غلب ما شغل ايوب البلاء عن ذكر الله عز وجل ان وجدناه صابرا نعم. نعم العبد انه اواب سبحان إذن ضعفت حجه أهل, اهل البلاء ياتي الشباب العاطره الفتوه والفتو خدم ما غلقوا مع ذكر الله والله الشباب والفتوه والظهور والاضواء والمقاهي والنوادي وسبحان الله انتم اعطر ام يوسف انتم اجمل ام يوسف ما شغله لا شبابه ولا رقه عن ذكر الله رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر ما قال عليه وعلينا بالصلاة والسلام سبحان الله فتبطل حجة هؤلاء يأتي الفقراء الذين لا يمنكون شيئا يا الله يا رب الفقر أوقفنا وما ذهبنا وما عبدنا أنتم أفقر أم عيسى الذي كان عليه السلام يضع يده تحت رأسه كوسادة ويلتحه بيده الأخرى ويقول أنا أغنى الأغنياء في الأرض في الأرض من رضاه بما كسبت إذن أربعة يستشهدوا على أربعة إذن لا حجة الإنسان ولكننا نتكلم بالأمس عن المعاذير نعم العذر صحيح آآ آآ يعني ألاك عذر أنت فقلنا فيه جدال, جدال ثم معاذير غير المعاذير ولكن يعني ربما قد تكون الجهة منفك هؤلاء أنبياء يعني لكن. هؤلاء مخلصين جميل, ونحن وأن... جميل. وأنت يجب أن تسير قريبا من طريقهم لا أنت نام عنه هم هم ونحن نحن لا لا لا, لا, لا, لا نحن الذين صنعنا بأنفسنا هذا يعني لماذا ربني يبارك فيك قد تكون رياضي أنا, أنا غير رياضي البنية ليه لأن ما مارست الرياضة وهذا تقصير فلذلك جسدي غير رياضي لو جريت ألف متر يعني ربما يعني ألهث لا انا استمد منكم القوه لا يعني فالقضيه ان لماذا لم, لم ليست عندي لياقه بدنيه لم تتريد فهكذا فتخشبت لا حاشا لكن, لكن <تصفيق> الذي عنده اللياقه الايمانيه صبر وتصبر ومصابره وصبر تعود على الطاعه قيام ليل قولنا بأن هؤلاء أنبياء ونحن من العاديين ليست ذريعة وليست عذرا لماذا أرسلنا الأنبياء ليقودون إلى هذا الطريق أنا لا أقول لك احصل على نفس الدرجة والذي يقول لي فضلتك مش قادر لا لا لا هو يقدر وتحسب أنك جرب صغير وفيك انطوى العالم الأكبر هو الذي يأس نفسه من نفسه عنده طاقات خلاقة عنده طاقة أن يصوم أربعة عشر ساعة متواصلة لا يأكل أمامه والشرب أمامه ولا رقيب عليه عنده طاقة فهذه الطاقة هي التي يخلقها الإيمان ولذلك أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة جرعة غيث يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها يعني واحد يفضل يغيث سبحان الله غيث بها خلاص وأنت قادر أنت احتسبتها لله هذا اثقل من وضع لانه ضد الهواء النفس مثلا سبحان الله نعم. يعني تحصيل الخيرات امر ياتي بالتدرب ايضا لا ليس مستحيل قلنا لياقه روحي إيماني. روحيه ايمانيه زي لياقه بدنيه في لياقه روحيه ايمانيه اتعود نعم. اتعود خلاص الصحف في من اخذ كتابه يمين من اخذ كتابه بكتابه بشماله من أخذ كتابه والعلم نوره حتى قال بعض العلماء ربما انقلب وجهه الى قفاه نذرب الله وهذا اسوء وهذا اسوء مراحل اسوء اسوء مراحل العاد بالله رب العالمين كتابه بيمينه للجنه من يؤتى كتابه, كتابه بيمينه للجنه بحساب يسير اهل النعيم مسرور تمام واما من اتي كتابه بشماله لا. اه فسوف يصلا سعيره خلاص يروح سعيد. يروح, يروح سعيد او هؤلاء هم الجهنميون اللي هم الجهنميون جهنميون سكان جهنم اول والضركة. اول درجه اول, أول فيها عصات الموحدين يدخل ياخذ مده العقوبه جهنم هذه اول درجه اول درجه سناتي اسم اسموها يفزع ما هو جهنم جهنم دركة بتجح... تفزع تدجحهم في وجوه اهلها هي هي ب... بتصفر و... كل شويه متتميد الى الغيث واما من اتي كتابه وراء ظهره ولادب ده في ده قرر ده في الدرك الاسفل ده ويصل كان في اهلته مشروع في الدنيا في الدنيا. في عاشرته في تقليل الكتاب من خلف الظهر سعيرة. ده, ده, ده, ده, ده ده تقريبا الذي لا رجاء منها يا الله اه لا رجاء منه خلاص ده ده, ده, ده, ده عليه لا شفاعه لا لا لا لا فما تنفعهم شفاعه الشافعين خلاص. مش لما اول ما ربنا يختص لل من الحيوانات من الانسان للحيوان ينقص من حسنات واحد عذب حيوان أذى حيوان كده. ثم يقول الله الحيوانات والطير واللحوش والهوام والحشرات كوني ترابا تراب يقول الكافر ساعتها يا ليتني كنت ترابا هذا يوم يقول الكافر يتمنى ساعته يكون حمار او جاموسة او بقرة سبحان الناس ألده السلام يا رب. رب يعني مستقر في أذهان كثير من الناس بأن من يذهب إلى النار سوف يذهب إلى فترة محددة ويخرج الجن جميع من يذهب إلى النار كل من يذهب إلى النار إلا عصاة الموحدين يقضي مدة معينة ثم تأتيم رحمة الله اللي يخرج منها بعد مدة إذا تخرج فئة وتبقى فئة وتبقى الفئات يا الله وتبقى الفئات الرسول كان ساجد مرة لا. قال اللهم حاسبني حسابا يسيرا قالت يا رسول الله حسابه. أنت تسأل الله أن يحاسبك حسابا يسيرا قال يا عائشة الحساب اليسير هو مجرد العرض على الله تقف أمام الله كده ده حساب يسير أما من ناقشه الله الحساب فقد هلك وهذا وأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحسب حسابا يسيرا يقف هكذا بس عشان لغاية ما الملك يقول سعد فلان ابن فلان سعدا لن يشقى بعدها هذا هو الحساب الحساب لا حساب يسير مجرد يع يعني, يعني يختار من الألف ده يختار من الألف الواحد ده فائز يا آدم ما شخص قلنا قم فبعد بعث النار فيأخذوا من كل ألف تسعمائة إلى النار فبكى الصحابة الصحابة بكوا وليس خافوا, خافوا بكاء خشة من الله خوف في خوف إيجابي وخوف سلبي لا. الخوف الإيجابي الذي يجعلنا أعمل وأتوب م. والخوف السلبي الذي يجعلنا أبتع لا أنا لا أريد أن أسمع طب بعد ذلك كتاب الله و أنا سبحان لا. الله يقول لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا, لا تخافوا. فيكم امتان سوف يكثران هؤلاء لو متشرونه 99 في, في امتين يا جج وجموج وجنوده طب الحمد لله لا تخافوا يعني العدد الكبير بهذا المنطقه تمام تا لنقطه الميزان والصحف وسعد وشقي للنار او للجنه تمام أص... متى ناتي بقى قبل الصراط في نصين نقراهما بالنص يعني يعني بس الاخوه يعني نذكرهم كاننا نخترق الزمن ونعود لنجلس بجوار الصحابه نسمع الرسول فوق المنبر على بركه الله في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها اصل في ناس عندها ملايين يقولوا خباشت الزكاه الحمد لله رب العالمين شوف اللي يجي عندنا المكتب نعطيه يا ابن الحلال دي عايزة حسابات مش انت عندك مدقق حسابات عندك محاسب خل المحاسب يحسب لك مال الزكاة ويعرض الحسابات دي على شيخ عالم في الفقه يا شيخ الكلام ده مضبوطا ده مش مضبوط في الزكاة المال اثنين الدور المؤجرة خمسة بالمئة ال ال الزروع التي تروى بآلة خمسة بالمئة من غير آلة عشرة بالمئة زكاة الركاز عشرين الاسهم بسعرها السوقي طلعت 2.5% وهكذا راجع حساباتك ذكاء يا اخوان ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يخرجه لا, لا يؤدي منها حقا الا كان اذا كان يوم القيامه صفيحه له صفائح من نار الذهب والفضه يعني وما يسويها يعني ما كل ما يملكها نار نعم نعم عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره ليه؟ لأنه هو الأول الغني ما يرى الفقير جاي يقطب جبينه هيطلب صح انت متكشف وش أخوك ده. وهذا أول ما يكوى منه بعد أن يحمى عليها لأنه أساء ابتسامته ده من الواجب يفرح اللي جاي عشان هينخر زاده للأخيرة صحيح يقول جزاك الله وخارم كنت فيه؟ صحيح الله يرض عليك ياريت كل شهر تعد عليه يريد كل شهر تمر عليه عندك شي بنعمل بماسكين زيك عندك مشروع خير بنعمله مع بعض هي كده المسلم آه. ثم إذا قطب جمينه ثم يعطيه جنبه أقول لي سكرتير أنا مش فاطئ فتكوى جنوبه فتكوى جنوبه ثم يوليه ظهره فيكوى ظهر فيك <تصفيق> <تصفيق> ترتيب من جنس العمل ناس خلاص دي دي دي من تخويف دي ولا دي من كلام الرسول اللي أو من كلام الواقع هذه تبصرة رضي عني طيب يا سيد كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. سلم يا رب مش مرة يعني مش بعد دسعه مرة وسبوه لا طول الحشر واقف هو يرسع في الحشر الحشر كل هذا ونحن نقول لك قبل ما نقول على الصراط أيوه وهو بس. في أرض المحشر يصبح في هذا أيوه هذا الناس هذا البخير الذي كان يبخل عليكم وربنا أتىه من ملكه أتىه من فضله أيوه لسه ما رحنا على الصلاه ف50 الف سنه بهذا المنطق والملائكه ما يحترق جلده. يحترق جلده ويبدل جلده كلما نضج جلدهم جلده جلده بدلناهم جلدا غير الذي يذق يا ساتر يا حفيظ حتى يقضى بين العباد يعني <تصفح> يفضل ده, ده, ده قطاع تعذيب ده القطاع ده وحده لغايه ما الحساب ينتهي يا الله فيرى سبيله اما الى جنه واما الى نار بعد هذا اه ممكن يعني يكون له اعمال طيبه ثانيه يمكن من سبحان الله الفقراء عفوا ما تدري الخير يجي فين هني الكلام بعدين اه الكلام نقطة تستحق النظر أنا اما أنا الى جنه واما الى نار بعد هذا بعد هذا نعم هذا, هذا الكي ربما يكون هذا هذا نصيبه في هذا في العذاب ربما ادى زكاه ماله لكن كان ازر خير عن الناس ما ادخل سرع ما فكر اعثار معسر ممكن قالوا ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا ابل فلما ذكر الفضه والذهب قالوا الابل يا رسول الله الصحابه صحيح. صحيح عايزين يعرفوا الدين مم. مش قلنا الحمد لله ما ذكر ما ذكر يلا عديها اقولوا ذهب وفضه لم يذكر الاموال ذهب وذهب هو, هو. هو ما يمثل المال ما يمثل لان الاموال الان تقاوم بالذهب والفضه مخزون الدول ورصيداتها تقوم بالذهب والفضه فالابل ليسد الرسول والابل يقوى بها ايضا ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها اه, آه فإذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر قاع مستوي م. خلاص نعم نفسها تاتي سبحان ما كانت لا يفقد منها شيء يعني عنده قطيع ابل بحاله 1000 ناقه او ألف بعير يطأوه واحدا واحدا تطأوه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليها أخراها يا الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار قس على كده إيه العمارات شايلها على دماغه هو أخذ العمارة من أخواته ياتي وهو حاملها يحملها يحملون اوزارهم الا ساء ما يذرون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يذرون شايلها امانات الناس قطعه ارض واحد خد 10 افدنه يشيلها على دماغه واحد انتزع من من, من, من, من, من المسلم أي, أي, اي شيء طيب قيل يا رسول الله والبقر والغنم صاحب العديد يسألوا بقاطعة أخيطة أحسن فكروا في القطع يعني قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها إلا إذا كان يوم القيام بطح لها بقاع قرقل لا يفقد منه شيء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء تط... تنطح بقرونها وتطأه بأضلافها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يخضى بي... بين العباد فيورا سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار الا المساله بهذا المنطق شيء يعني دا دا دا. هذا سوف نراه هذا كلام رسول الله هذا صحابه المسلم السلام. هذه م... صوره نعم صوره سوره سبحان مفزيع. الله وبعدين في هذه الصوره تراها وانت مترقب أن نفرض انك مش من اهل هؤلاء انت منتظر نتيجتك انت منتظر ان ينادى عليك ننادي على بعدين في نقطه مهمه ينادى على امام الناس في الخير نعم يعني في جماعه يعملوا خير في الدنيا يؤموا الخير ينادى على امام فقط مندوب يحاسب على اعماله وهم على شاكرته هم حبوه وتلاميذه وتعلموا منه عملوا بما عمل سبحان الله فينجو فيرفعوا كتابه ههم اقراوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي فتقول الملائكه فهو في عيشه الرضى فيعود الى اول وهو راجع كالقمر ليالات التمام يقول ابشروا ان الله سوف يعطي كل واحد منكم ما اعطاني يوم تدعى كله ايه امه ايه بامامهم, بإمامهم. وفيه إمام الشر نفس القضيه ياخذ اوزار الناس دي وهو وهو يروح على النار برده نفس القضيه ففنظر اي امام يريد الانسان لا لا. عايز يا ام اهل الخير خلاص يتحمل عايزة أم أهل الشر والله هو سبحان الله يعني ما, ما, ما أحد سبحان الله لا إله إلا الله والعياذ بالله رب العالمين المسلم سبحان الله وهو, وهو ينظر إلى هذه المناظر يعني يجب أن لا بد يا أخواني لا بد من الحساب إذن صحيح ثم ينادي المنادي من قبل علي الأعلى ألا يا فطرة الجبار جوزه ايا ايا فطره الجبار جوزه جوزه عبور الصراط فطره الناس الناس انتوا انتوا الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله خلاص كما أوه. بدانا اول خلق نعيد وهو وعدا الجبار جوزه يبدا المرور على الصراط الرسول قاعد على يمين الصراط لحظة. لحظة. بعد هذا الحساب قوى يذهب إلى به الى جنه او الى نار نعم صح تمام ده ده ده اللي ناجب من هؤلاء ما الحشر ينفض منه هذه العينات اللي التقطتهم اعناق النار ودخلوا فيها على الكفار و... والرسول و... صلى الله المؤمنين اللي ما لهم حد حساب العلماء قالوا كمان بتكميله للفائده فواحد سالني بالامس استاذ لنا فاضل اللي يا عمر يا ابني انا عايز حدد لي بالضبط وهو أستاذ فقيه يعني ربنا يبارك وأنا لا. من تلاميذه يعني معلم بالضبط حدد لي من يدخل الجنة بدون حساب وقال سيدنا الشيخ أنتم اللي علمتونا من إذا غسل ثوبه لا يجد غيره ومن إذا نادى على ابنه وضيف عنده يا غلام ائتني بالشراب قال لا لم يقل أيها تريد هو شرب واحد هو شرب واحد فقير فقير سبحان الله وعدم لكن تجد الموظف عندنا والله يا أستاذ تشرب بارد ولا ساخن ولا تأكل فاكهة ولا ت... وبعدين والله نشيخ ضنك وغلاء هنعمل ايه صبرين لا لا دا دا دا دا دا لا التنقض عجيب يعني لا نشرب هذه المشروعات لا, لا بس نشكر ماشي كويس برك انا منتظر إيه. الشكر إن الشاكرين نقول الجنه إن ايضا ان الله ان الله يحب ان يرى اثر النعمه على عبده يحب ان يرى اثر نعمته عليك لا. بس القضيه كن شاكرين بس شاكرين كن اكون شاكر اعد ربك وكن من الشاكرين, الشاكرين. من الشاكرين. من الشاكرين. بس كل من, حرم كل من حرم زينه الله ولكن الشكر من جنس النعمه انا عندي طعام ما كان عنده فضل زاد فزاد به على ما لا زاد يعني وفضل ظهر وفضل عمي يعني. يعني تأتي علينا أيام الشتاء القادمة وأولدنا من آثار زلزال باكستان لا يجدوا ما يغطيهم أين نحن لماذا ينام ابناؤنا وقد تغطوا بالأغطية وهؤلاء ينامون في العراق الله أحن عليهم مننا لا لا لا لا إلا يرحم بعضنا بعضا لأن يرحمنا رب السماء لا. الله يرحمهم يا أولاد هو خالقهم يرزقهم وأنا أخوهم وأنا أبوهم لا هذا لازم. رزقي هذا رزق أنت لك في رزقك أن, أن, أن تطعم من يريد أن يطعم وتكسو وإذاك من كسى لله كساه الله ومن أطعم لله أطعمه الله مش الناس يخرج من قبول أجوع ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط اللي عمل مصدر ماء ربنا يكرمه واللي عمل سبحان الله صادقة جارية ربنا يكرمه واللي كسى لله ربنا يكسوه واللي غطى هؤلاء طب لما لا يكرمهم الله ويعطوهم من فضله عندهم أصحاب ابتلاءات وما حدث لهم قد يحدث لنا أين الرحمة المسلمين مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منهم عضو له هو, كلام. هو, هو كلام ده يقول لما تجي البلاء عندنا نتصرف لا لا لا, لا ده هذا مجرم, هذا مجرم. هذا هو, هو نفسه ابتداء هو نفسه اللي يقول هذا هو ابتداء هذا, هذا ثغر كبير وثغرة كبيرة في جسد الإسلام ده لهم. والله اللي لم نرحم ضعفاءنا ونرحم اخواننا أهل الابتلاء يعني يعني لا نفطر وابنائنا في في في في فلسطين يفطرون على اصوات القنابل واصوات والاعتقالات الاسرائيليه وسبحان الله وابناؤنا في كل مكان في أرض الله وهم مضطهدون ومهانون ومحتلون وسبحان الله نحن نهنئ والله والله لا, لا ما هكذا علمنا ديننا ما خدمنا ديننا تمام انصره في الغابات جوعا ولحم الضان يرمى للكلاب نعم. نعم نعم نعم لا هؤلاء يدخلون الجنه بدون حساب ال الشاكرين نعم. نعم. ال ال نعم. الشهداء اللهم في, في أرض المحشر نقف على فاضلاتكم على نوعيه الناس التي تجوز ال الاصراط او, تع أو تعبون عليه الاصراط ده موضوع ثاني نعم يعني اعطيني لحظه اخذ خشوشين اخذ شهيق الاول هلقف صراط موضوع اخر ناخذ فصل, فصل هذه حقائق نعم قاسيه يا شيخ يا فطرهك جبار وجوزو الرسول صلى الله عليه وسلم على يمين الصراط على يمين الصراط, على يمين الصراط. العرش اين هذا نعم. العرش العرش تجاه الصراط في في الجهه يعني هكذا يقول ويعني لا, لا, ما. لا, لا أعلم كيف أصيغ الصغالة ولكن الوصف الطبيعي للأرض الجغرافية ستكون كيف فيما, فيما قرأت وفيما لا. أتعلمت وفيما علمني علمائي رحمة الله حكرا عليهم رحمة الله تلميذ مبار فضلت الشرك ناصر الله سيدنا محمد يقول أقفوا على يمين العرش على يمين الصراط تجاه النار والخليل على يساره تجاه الجنة قال ولم لا تكون أنت أمام تجاه الجنة يا قال كيما أرد ذاهبين من أمتي إلى النار فأشفى عليهم عند ربي يا إلى هذا هذا الدرجة يا وصل الله. به بنى واقف ومتركب كل واحد من أمته ويعرفه عرفه القم القنطره او او الجسر قال صلى الله عليه وسلم احد من سيف احدكم تشعر ارفع احد من بالسيف شوف السكين يا الله سيف احدكم تحته النار بدرجاتها تحت الصراط تحت الصراط هو جسر اذا هو مضروب في نار جسر جسر يعني اخواننا في بلاد يقول لك جسر نعم. جسر جهنم بدركاتها تحت النار بدركاتها لا. من أول جهنم للدرك الأسجن تحت الصراط ولكن النار مش حمراء النار سوداء سوداء, سوداء. فلما يبدأ العبد يجوز على الصراط لا يرى شيئا معتم معتم دخل في دور العتمة لا يضيء له آه. لا يضيء له إلا إيمانه المد العمل في الدنيا آه. يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكه بشراكه مش كلام ربنا. ربنا سبحان الله انظرون نقتبس من نوركم ها بينهم ايه بصور اه بنعطينا من, من قبل العذاب سبحان, سبحان الله فال... ال... ال... وهو بدا يجوز عبد ياتيه من فضل الله نور ايمانه الذي راسطه عمله اراء صلى الله عليه وسلم المارون على الصراط ثلاثه ثلاثه انواع ناجن ومخدوش ومكردس ناجن يعني مخدوش مخدوش يعني عليه بعض الذنوب كيف يخدش اه وماش على الصراط يقول صلى الله عليه وسلم على الصراط كلاليب كشوك السعدان شوك بينبت في الجزيره العربيه تاكل تعافه الابل مم. شوك لا عامه زي نشوف انت صبار ولا اشواك الكلاليب دي والخطاطيف دي كل خطاف وكانهم مختص بذنب من الذنوب فان كنت من اصحابها التقطك اذا يا كلاليب كثيره كلاليب اه طبعا من كل الذنوب غيبه نميمه خوض في اعراض حسد حقد ضغينه ظلم كل ذنب له كلوب خاص بيه يا شمه يا يخطفه فإن كان لا لا. ذنبه قليل وحسناته كثيرة الكلاليب تخدشه فيقوم ويكبه كل ما يخدش يقع تقيم حسناته تقيم حسناته أول ما يقع تظلم لأن عمله قليل لا إله إله الله فيظلم إيمانه أو يظلم النور فيقع فيقف يتوقف كلما أضاء لهم ما شوفوا إذا أظلم عليهم يتوقف فينتظر يضيق ايمانه شويه يمشي يصطاد كدوب اخر واحطها في من يحبو على الصراط يحبو يا سبحان ضعيف في الدنيا لكن يعني قال فاذا وصل الى البر الثاني قال الحمد لله لقد اعطاني ما لم يعط احد من العالم يا الله مر الاسراط وهذه الكلالين معذره نعم مر ومخدوش مكردس مكرد ده خلاص ده, ده, ده مكرد ده, ده يقع خلاص تتطقط اعماله سيئه يس نور يسقط لعذ بالله في دركاته التي لا يحق لها سبحان منكم من يمر عليه مر الدجاجه سرعه الفرخه نعم على قدر نعم. على قدر ومن يمر عليه مرور الـ الـ الـ النعجة أو الخروف ومنكم من يمر عليه فروس مرور الفرس المضمر يا ما شاء الله الله أكبر وبعدين نوره على قدر إيمانه منهم من نوره على قدر إبهام أصبعه يخبو ويضيق شوفت أصبع عريض له الكبير هذا أو الصغير فيه نور لمبة بسيط النور بسيط على قدر إيمانه يخبو مرة يضيء مرة لكن كان يعبد ربنا في رمضان وينسى بعد رمضان على حرف على حرف يعبد ربنا في الأزمات وفي الفرح ما يعبد فيخبو إذا أظلم توقف وتتخطفه الكلريب وتخدشه وإذا مر سبحان الله إذا ضاء مر سبحان الله وهذه السرعات ومنهم من يمر عليه كريح المرسلة الله ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غط على ناري الله أكبر ما شاء الله هم درجات عند الله ونعم بالله ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غط على ناري هم إزاي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم أه. لكن نأتي للمشكلة كبيرة قبل المشكلة نعم يعني أريدك فصل أن تهدأ بعض الشيء نعم نعم نعم نعم بسيط نعم نعم شهدين الكرام إخوام معنا وصل بحضر البسيط الوعد ال... كيف قنطرة قنطرة قنطرة عن فوق الصراط كبريا آه حواجس حواجس سمية حواجس نعم سبعة سبعة قناطر الأولى قنطرة التوحيد يعني يوقف العبد بيرى كم كم كان توحيده لله عز وجل يوقف, يوقف. كنا في ارض المحشر لا لا لا يوقف. لسه ما ما خلصت المسألة. لا اله الا الله لا لا. لم تنته القضيه آه. كثير هذا يا ابو لا تظلم نفس شيئا ليك حسناتك وهذا كان وسط ارض المحشر لا وقلت ده. وقلت ده. أمام الناس تعالى انت لسه لسه لما لما, لما تنقى من الكل فان رؤيه توحيده خالصا مر وإن كان في توحيده دخل أو دخل أو شرك أو رياء سقط يا الله هتضحني. يا ربي من البداية. من البداية فإن مر منه قنطرة التوحيد دخل على قنطرة الصلاة لا قنطرة خاصة هتضحني. أساس لا. الدين عماد الدين عالة. هل كان يصلي أم لا يصلي وضوءها وركوها وسجودها ثمرتها فين الصلاة؟ هل كان يصلي لله أم كان يصلي رياءا؟ صلاته ماذا أثمرت؟ لا طيب فإن وجدت كاملة مر يأتي قنطرة الزكاة نعم يقف عنده ويحاوى ونفس القضية ألم يقوى؟ ما لا وتنتهي القضية لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. سبحان الله لا إلهي الله ال ال ال وبعدين قنطرة الصيام الصيام ها ثم قنطرة الحج لمن استطاع ثم تأتي قنطرة الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر كيف كان يأمر يا كيف كان يانا ثم تأتي الكارثة الأساسية وهي قنطرة المظالم سلم يا رب آه. للمظالم قنطرة للمظالم قنطرة ده. لا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال يعني حبة أو ذرة من ايمان او من دين او من خير او من حسنه يعني الله عز وجل يعني اتينا بها وكفانا حسبي شوف وكفانا حسبي ده ربنا بيعد له انما نعد لهم عده بيعد علينا الانفاس والكلمات جزاك الله خيرا اللي قال انا البرنامج اصبح خليني افكر قبل ان اتكلم موافق ان شاء الله عمل هد... ارتفاع في ضغط هد... الدم لا هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب ان اتوقف الله. يا اخي لو دو... لو, لو, لو, لو واحد اذى ابنك في المدرسه ولا في سوف يفور دمك يا اخي طب إذا كنا سوف ناذى في هذا اليوم لم نحطط لنفسنا لانفسنا فلماذا لا يا سبحان الله أي قنطره المضارب بتف عم دي قنطره المضارب نعم تعال أنت ولم تنصرني استنصرت غير من كنت تستطيع ان تسترني فما سترتني انت أسأل. هو يتعال يمسك يطلع لك واحد كده سبحان الله الصراخ مالي لا ما انت ظلمته في الدنيا وان فين الايمان فين الاسلام فين الدين فين الاخوه اين هي اين ذهبت إلي إلي لا أنا... بس نخوض في اعراض بعض ونظلم بعض ونفتري في بعضه والزوجه تسيء لزوجها والزوج يسيء لزوجته جار مع جاره و... في... والحاكم مع المحكوم والظالم مع المسد في... لماذا ليه؟ ما هو وضح لنا منهج لا تطيعوني في الدنيا ويحسن بعضكم لبعض احسن لكم في الاخره فهنا يتوقف العباده كلها للي للي للي هذه القنطره الاساسيه من, من يفصل في المظالم الملائكه تفصل الملائكه تفصل ومن اين ومن الذي ظلمني أو يؤتى بيك ظالم هو يجي معيك يجي يتطلع قدامك وفي وجهك تعالى ويا, ويا تعالى كم من امرأة سوف تتعلق في رقبة أبيها أو أخيها أو وليها أيها سبحانه يا رب يخذ حسنات ابنهان هو الذي زوجني زوجني من رجل مجرم منحرف سكر خمر لا يصلي عشان ابن فلان وابن, فلان وابن فلان وكم من امرأة سوف تفرح سبحان الله على. يبقى اللي العراية اللي ماشيين في الشوارع دول سبحان الله مش عايز على مقارة نظالم المس... الشباب المسلم الطاهر اللي من ربيه في المسجد يطلع يشوف هذه الصور مش عايز يتعلق في, في رقب هؤلاء يا أخي الم... زي لا ظلم اليوم ومالكيف ونضع الموازين القصة اليوم القيامة فلا تظلموا نفس شيئا هذا يوم الفصل هو ده اليوم اللي كله يأخذ في حقه سبحان الله على فإحنا نربي من هنا وفي سبعمائة واحد يهدموا ورانا ليس لدينا حقوق عليهم يا أخي لازم ربنا عنه أن، أن، أن سبحانه عنه نكرمه نفضله أن يعوض المؤمنين سبحانه فقالت المظالم دي أصحب القناطر التابيع لما قال له ناول المحبرة يا حازم قال لا قال يشرفك أمير المؤمنين قال ربما لو كتب أمير المؤمنين شيء أن يضلب بها مسلم أكون شريكه يوم القيامة ويكون شريكه آه طبعا شريكه اذا علم ان هذا ظلم ولم كنت كنت اخيط الحجاج هل انا من اعوان الظلمه بيسر الحسن البصري قال له انت من الظلمه يا حفيظ من الاقى له... شو؟ ألاق لهم شوف احشر الظلمه من الاقى لهم دواء الاقى دواء مجرد احنا في شيء وهو يعرف ان ان الظالم من الاقى لهم دواء ماذا يعترض لا ينفذ أعترض ولا نفذ طبعا لأنه يخاف الله يخاف الله ما هذا أسلوب الشيطان كمثل الشيطان الذي قال إن سنكفر فلما يقفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وذلك إيه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفده ونسوق المجرمين إلى جهنم ورده يعني إيه ما هذا دا كل داخل على الصلاة وفد وهذا ورد الوفد هم عادية القوم والحضر الوافد جاء الوافد الوافد عند العرب هم عدة القابل صحيح نحشر و... لا. الحشر عادة كبير فهمنا هذا بالأمر ونسوق المجرمين إلى جهنم وهو خارج طالع على الصراط قبل أن يقع في جهنم هو عطشان وردا يعني عطاشة آه. ونسوق المجرمين إلى جهنم ور... يعني وداخل جهنم نسوق نسوق البهاء يا نسوق البهاء مم. مش نحشر سبحان الله فهو داخل على الصلاه والعوذ بالله رب العالمين اه